وما ذكر من قول الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أي يضعن ثيابهن الآية قال رحمه الله وأظهر الأقوال في قوله أن يضعن ثيابهن أنه وضع ما يكون فوق الخمار والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الخمار والثياب فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة وأن يستعففن خير لهن دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإخلال بشيء من التستر بحضرة الأجانب وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وان ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك انهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمه المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاه للسفور والتبرج والاختلاط من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبه غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مريض القلب كما ترى واعلم أنه مع دلاله القرآن على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب قد دلت على ذلك أيضا أحاديث نبوية فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح في باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم إلى آخره ومسلم في كتاب السلام في باب تحريم الخلوه بالاجنبيه والدخول عليها فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعا إلا من وراء حجاب لأن من سألها متاعا لا من وراء حجاب فقد دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم حذره من الدخول عليها ولما سأله الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس محرم لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك قال له صلى الله عليه وسلم ألحم الموت فسمى صلى الله عليه وسلم دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير لأن الموت هو أفضع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال الشاعر والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة والجبله الخلق ومنه قوله تعالى واتقوا الذي خلقكم والجبله الأولين فتحذيره صلى الله عليه وسلم هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب عام في جميع النساء كما ترى إذ لو كان حكمه خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهما وهو كذلك فالدخول عليهن والخلوة بهن كلاهما محرم تحريما شديدا بانفراده كما قدمنا أن مسلما رحمه الله أخرج هذا الحديث في باب تحريم الخلوة بالاجنبيه والدخول عليها فدل على أن كليهما حرام وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور إياكم والدخول بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحرز عنه كما قيل إياك والأسد وقوله إياكم مفعول لفعل مضمر تقديره التقو وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على النساء وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى انتهى محل الغرض منه وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب وليضربن بخمورهن على جيوبهن وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها انتهى من صحيح البخاري وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث قوله فاختمرنا اي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع قال الفراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالاستتار انتهى محل الغرض من فتح الباري وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمنا أن معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله تعالى في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن المقتضي ستر وجوههن وبهذا يتحقق المنصف ان احتجاب المراه عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنه الصحيحه المفسره لكتاب الله تعالى وقد اثنت عائشه رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال اوامر الله في كتابه ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن والله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن وقال ابن حجر في فتح الباري والابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفيه ما يوضح ذلك ولفظه ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن لنساء قريش لفضلهن ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمورهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهن امراه إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان انتهى محل الغرض من فتح الباري ومعنى معتجرات مختمرات كما جاء موضحا في رواية البخاري المذكورة آنفا فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى فالعجب كل العجب مما يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عند البخاري وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المؤمنين كما ترى أيها المستمع الكريم لا تزال للمؤلف بقية حديث نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القادم فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته